بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمتدين صلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال ما هي شروط شهادة اللا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه ما هي هذه الشروط؟ وسبق الكلام حول معنى شهادة لا إله إلا الله، وكما سبق فمعناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته. وهذه الشهادة لها شروط هذه الشهادة لها شروط لا بد منها وهذه الشروط هي التي تنفع صاحبها عند الله عز وجل قال شروطها سبعة والحقيقة ان هذا التقييد من الشيخ حافظ حكم رحمه الله إنما هو يقصد به أو يحمل على أنه قصد أعظم يعني الشروط وإلا فشروط شهادة لا إله إلا الله أكثر من ذلك أكثر من ذلك فكل عمل قلبي فهو من شروط لا إله إلا الله يعني لا تنحصر شروط لا إله إلا الله في هذه الشروط السبعه بل كل عمل من أعمال القلوب يدخل في ذلك ولذلك في الحقيقة هذا تنبيه مهم وهو أن هذه الشروط ليست منحصرة في الشروط السبعة السابقة قال شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى في كتاب فضل الغني الحميد قال بل كل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبولها يوم القيام كذلك يعني غير الشروط السبعة كما يدل عليه القرآن فالتوكل والخوف والرغبة وسائر أعمال القلوب كلها شروط للا إله إلا الله توكل شرط الخوف شرط الرغبة شرط وهكذا سائر أعمال القلوب وكذا النطق بالشهادتين باللسان مع القدرة شرط في قبول لا إله إلا الله وكذا النطق بالشهادتين مع القدرة من شروط نفعها في الآخرة فلا يكفى الاعتقاد الباطن دون نطق فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله النطق بها النطق بها لمن قدر عليها أي نعم كذلك أيضا من التنبيهات أن هذه الشروط التي يأتي الكلام عليها يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصاما يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصان يعني المحبة الإخلاص الصدق التوكل وغير من هذه الأعمال التي هي من شروط لا إله إلا الله ليس الناس جميعا فيها على درجة واحدة فالناس يتفاوتون هذا الإخلاص عنده أعظم من هذا وهذا الصدق من عنده أعظم من هذا وإلا فعلى سبيل المثال ف أعظم الناس في هذه الأعمال هم الأنبياء ثم يأتي من بعدهم يعني الصديقون كالصحابة أو عموم يعني الصحابة رضي الله عنهم فهؤلاء إخلاصهم ليس إخلاصين نحن مثلا أعمال القلوب عندهم فاقوا بها الدنيا فاقوا بها العالم كله، ولذلك هذه الأعمال هذه الشروط التي يأتي الكلام حولها شروط لا إله إلا الله الناس يتفاوتون فيها زيادة ونقصانا ليس كل الناس على ضرجة واحدة أنا وأنت تصديقي ليس كتصديقك ربما يقيني ليس يقينك وهكذا كل أعمال القلوب والتي هي أيضا شرط من شروط لا إله إلا الله قال هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا على فكرة إلا الحاشية اللي أنا بتكلم منها دي احنا وزعنا او طرقنا منها نسخة في المرة السابقة فمن أرى ذاها فهي موجودة بإذن الله تعالى فهذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا لأنها من الإيمان والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة ودي عقيدة من عقائد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص يعني قد يكون توكلك أنت وخوفك وصدقك ونحو ذلك في وقت من الأوقات أعلى من وقت آخر وهكذا فينقص ويزيد فأصل العلم مثلا أصل العلم مثلا شرط من شروط لا إله إلا الله كما سيأتي العلم فأصل العلم شرط أو ركن من أركان الإيمان أصل العلم شرط أو ركن من أركان الإيمان لا تصح لا إله إلا الله بغيره لابد أن يكون هناك أصل لكل عمل من هذه الأعمال ويقصد به العلم الإجمالي يعني أصل العلم يقصد به العلم الإجمالي يعني لا يشترط أن يكون المسلم عالما بكل ما يتعلق بلا إله إلا الله إنما يعلم إجمالا هذا هو الأصل أصل العلم يعلم إجمالا أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله هذا هو المعنى الإجمالي للعلم بلا إله إلا الله والذي هو شرط في صحة لا إله إلا الله أن يكون عمل الأصل أصل العمل نفسه أصل العمل نعم وأصل الإنقياد مثلا شرط أو ركن أيضا من أركان الإيمان ويقصد بالانقياد الانقياد القلبي الباطني وإلا فربما الجوارح ربما تخالف هذا الانقياد تخالف هذا الانقياد الفدر مثلا يؤذن كم من الناس ينام ولا يقوم لصلاه الفجر فهل معنى ذلك أنه زال الانقياد من قلبي وبالتالي تزول لا إله إلا الله أم أن المقصود ب الانقياد أصل الانقياد هذا هو الشرط أصل الانقياد والمقصود كما سيأتي في الكلام عند الانقياد كشرط من شروط لا إله إلا الله أي أصل الانقياد الباطن وإن كانت الجوارح ربما الظاهرة تفعل ما يخالف هذا الانقياد وهكذا في كل الشروط هكذا في كل شروط لابد من وجود أصل هذا الشر أصل العلم أصل الصدق أصل المحبة أصل الإخلاص أصل التوكل هكذا لابد من وجود أصله أي نعم وكمال هذه الشروط شرط في كمال الإيمان وجوبا واستحبابا بمعنى لو اكتملت درجة هذه الشروط في القلب هذا يعني كمال الإيمان في قلب هذا الفرض سواء لمن الواجب او لمن المستحب ايضا هذه الشروط السبع الذي يأتي الحديث عنها وغيرها هذه شروط ليست شروطا في قبول الاسلام الظاهر في الدنيا ليست شروطا في قبول في قبول الاسلام الظاهر في الدنيا بل في نفع صاحبها في الاخرة يعني هذه الشروط ليست لقبول الإسلام في الظاهر وإلا الإسلام يقبل ظاهرا من كل من قال لا إله إلا الله من كل من قال لا إله إلا الله فهذا نثبت له الإسلام ظاهرا وقد يكون في حقيقة حاله ليس مسلما فما الذي يفرق بينه وبين الكافر عند الله يوم القيامة هذه الشروط هذه الشروط. قال لا إله إلا الله مخلصا قال لا إله إلا الله محبا لها قال لا إله إلا الله عالما بمعناها قال لا إله إلا الله أي رشاك فيها منقاد لها قال لا إله إلا الله صادقا وغير ذلك من هذه الشروط. هذه التي يظهر بها الفرق يوم القيامة بين من قالها بلسانه ومن قالها باللسان والقلب أي نحن. ولذلك هذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر بل كل من جاءنا ونطق الشهادتين اثبتنا له الاسلام أثبتن له الإسلام ولو لم يعرف شيئا عن هذه الشروط اثبتنا له الإسلام وهي شروط في نفع صاحبها في الاخره انما صاحب لا اله الا الله في الدنيا تنفعه يعصم بها دمه وماله في الدنيا أينها وتأمل جميع الأدلة التي ذكرت في كون هذه الأعمال شروطا تأمل هذه الأدلة التي ذكرت في أن هذه الأعمال كلها شروطا الإخلاص والمحبة والصدق واليقين والتوكل والإنابة والخشوع والخوف كل هذه الأعمال تأمل الأدلة التي جاء فيها تدل على أنها شروطا تجدها إنما هي في أمر الآخرة تجدها إنما هي في أمر الآخرة يعني كلها تتكلم عن الآخرة يعني من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار ودخل الجنة تجد هذه كلها مقترنة بهذه المعاني دخل الجنة حرمه الله على النار إذن فهي مقرونة بالآخرة إذن هذه الشروط هي التي تنفع صاحبها في الاخره وأما في الدنيا فإذا نطق الشهادتين أثبتنا له الإسلام قال أقتلته بعد أن قالها يا اسامه خلاص نثبت له الإسلام أما هذه الشروط فهي كما نكرر شروط تنفع صاحبها في الاخره فهي التي تفرق بين المؤمن الصادق وبين الدعي الكاذب أي نعم. قال وليست في ثبوت عصمة الدم والمال بل النطق بها مع شهادة أن محمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في عصمة الدم والمال وثبوت حكم الإسلام الظاهر وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في الدنيا ده شرط قبول الإسلام الظاهر نطق بالشهادتين إنما هذه الشروط التي بين أيدينا إنما هي في شروط صحتها لتنفع صاحبها في الأخيرة أيضا لا يلزم المسلم حفظ هذه الشروط وعدها لا يلزم المسلم أن يحفظ هذه الشروط ويعدها عدا لا يلزمه ذلك يعني ليس كل مسلم نختبر ونقول له تعالى أنت حفظ شروط لا إله إلا الله لا هذا لا يلزم لا يلزم ذلك بل المقصود وجودها في قلبه ووجود كمالها الواجب في قلبه ولسانه وجوارحه يكون هذه الأعمال موجودة عنده موجودة عنده حتى وإن لم يعرف هو مسألة إحصائها وعدها أي نعم وما أحسن ما قاله الشيخ حفظ حكم رحمه الله قال حيث قال ومعنى استكمالها يعني استكمال هذه الشهادة اجتماع استكمال هذه الأعمال قال اجتماعها في العبد والتزامها إياه بدون مناقضه لشيء منها وليس المراد من ذلك عد الفاظها عد ألفاظها إذا هذه الشروط التي سنتكلم عنها شروط لا إله إلا الله كما ذكرنا ليست محصورة في هذه السبعة كذلك هي الناس يتفاوتون فيها زيادة ونقصانا كذلك هي لتنفع صاحبها في الأخيرة أما النطق بالشهادتين فهو ينفعه في الدنيا كذلك لا يلزم صاحبها أن يعدها ويحفظها بينها وهذه الشروط كما ذكر قال شروطها سبعة الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا الثاني استيقام القلب بها الثالث الإنقياد لها ظاهرا وباطنا الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومختضياتها الخامس الإخلاص فيها السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعادات لأجلها هذا كلام مجمل وعليه تفصيل قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم أول شرط من شروط لا إله الله والدليل عليه من الكتاب والسنة قال قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم ويعلم ذلك بقلبه يعلم معنى ما نطق ب لسانه إنه يعلم ما ما نطق بلسانيه أعلمه كذلك بقلبه فيعتقده ولذلك العرب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون من أهل مكة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رفضوا أن ينطقوا هذه الكلمة كما نكرر لأنهم عالموا معناها لأنهم عالموا معناها ومعناها هو ألا يعبد إلا الله ولذلك رفضوه. لأنهم كانوا يريدون عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى ولذلك فالعلم يقتدي أي الشرط الأول والعلم معناه أن يعلم بمعناها نفيا وإثباتا يثبت لله استحقاقه بالعبادة وحده وينفي وقف وقف الليل من تاني وينفي عن الله سبحانه وتعالى الأنداد والشركاء ونحو ذلك فهذا هو العلم بمعناها هذا هو العلم بمعناها أن يعلم معناها أن معناها يقتدي نفيا وإثباتا إثبات الوحدانية لله في العباد ونفي العبادة لغيره أو معه فهذا هو معنى لا إله إلا الله في الإجمال ولذلك رفضها المشركون لأنهم علموا معناه ولذلك فمن ما يدل على معنى أو على اشتراط العلم من الكتاب والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من مات وهو يعلم أن من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة لاحظ في كل النصوص ستجد دخل الجنة نجا من النار ونحو ذلك قال من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة يعني يعلم معنى هذه الكلمة معنى هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تنطق باللسان من غير فهم لمعناه والا وإلا مسألة لو أن أعجميا لا يعرف حرفا من العربية ولا يفهم معنى العربية جاءه رجل وجلس إلى جواره وقال له انطق انطق معي خل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخر لماذا لانه اصلا ما لا يعرف هذه الكلمه لا يعرف معناها ابدا هو نطق مجرد حروف ما يعرف ما المقصود منها وما معناها لكن لو كان يعرف معناها ونطقها بلسانه نفعته في الدنيا وان نطقها بقلبه نفعته في الدنيا والاخره إذا فالشرط الأول العلم بمعناه، ومما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل: فعلم أنه لا إله إلا الله. أي نعم إذا فهذا الشرط الأول العلم بمعناها المراد أي المراض من ذلك العلم بمعناها نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة اشتملت على نفي وعلى إثبات ونفي. أو على نفهم لا إله إلا الله لا يعبد بحق إلا الله فننفي عن الله كل معبود ونثبت العبادة لله وحده هذا معناها هذا معنى لا إله إلا الله ولذلك أي شبهة للعبادة مع الله سبحانه وتعالى إذا فهي قابحة في هذه الكلمة أي شبهة يدخلها العبد على ذلك إذن فهو يقدح في توحيده يقدح في توحيده لو أنه عبد مع الله عز وجل غيره ولو في باد واحد من أبواب العباد هنا يكون قد قدح في هذا المعنى الذي قاله بلسانه قبل ذلك لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وهو قد صرف عبادة لغيره إذا هذا قادح في عباده أو فعل ما يقدح في هذا المعنى فيكون قد نقض هذه الكلمة. طيب لو زال شرط من هذه الشروط، لو زال شرط من هذه الشروط، وافتراض جدل يعني إنه الشروط الأخرى بقيت، لا ينفعه كل الأعمال الأخرى. لو زال شرط من هذه الشروط، أي زال أصل هذا العمل، لا ينفعه كل الأعمال الأخرى. أي نعم. قال السؤال التالي ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة اللي هو الشرط الثاني كما ذكر المصنف اليقين وهو استيقان القلب بها ان القلب يكون مستيقن هذه الكلمة بعدما علم معناها قال ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة قال قول الله عز وجل انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لما أمنوا أمنوا وصدقوا وثبتوا على هذه العقيدة ما حصل لهم شك في هذه العقيدة ما حصل لهم شك في هذه العقيدة ولذلك دائما إذا ذكر هذا الشرط نقول اليقين ونضيف إليها اليقين المنافي للشك يعني اكتب كذا بجوارها اليقين المنافي للشك لأن اليقين إذا دخل عليه الشك قضح في هذا العمل قضح في هذا الشرط قضح في هذا الشرط وإذا زال أصل اليقين زال الإيمان إذا زال أصل اليقين زال الإيمان فلو شك العبد في معناها لو شك في معناها لزال منه اليقين لماذا لأنه ليس هنا يقين انما هذا شك ولذلك شرط في لا إله إلا الله أن يكون صاحبها مستيق من معناها مستيق من مقتضاها لا يشك في شيء من ذلك لا يشك في شيء من ذلك وقد جاء أيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه لعل فيه بعض الطبعات مفيهاش غير كلمة غير عشان الطبع اللي هنا كلمة غير غير شاك فيها الا دخل إلا دخل الجنه اللي يلقى الله سبحانه وتعالى بلا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيها دخل الجنه ولذلك إذا شك في هذه الكلمة، فإن هذا به يزول منه الإيمان. لماذا؟ لأنه الشك هذا يناقض اليقين، يناقض اليقين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط؟ يشهد ان لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فبشره بالجنة والوساوس لا يزول مع الإيمان أو لا يزول بها الإيمان فبعض الناس ربما يبتلى بوسواس احيانا يشككه ربما في أصول وعقائد ومنها لا إله إلا الله بل ربما يصل إلى ما هو أشد من ذلك كأن يشككه في الله عز وجل ليس معنى هذا أنه يزول الإيمان من قلبه بمجرد هذه الوساوس لكن وجب عليه أن يدفع هذه الوساوس وأن يستغسر الله من ذلك وأن يكثر من توحيد الله عز وجل بلسانه واعتقاده في قلبه وإلا فقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لأجد في نفسي ما لو أخر به من السماء على الأرض لكان أهوا علي من أن أنطق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس ده وسوسا من الشيطان يأتي بعض الناس أحيانا ويوسوس لهم بمثل ذلك فهذا لا يزول معه الإيمان لكن واجب على العبد أن يدفع عنه ذلك الوسوس الشرط الثالث قال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة أيضا الانقياد فالانقياد شرط في صحة لا إله إلا الله لتنفع صاحبها يوم القيامة قال الجواب قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد تمسك بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهذا هو الانقياد الاستسلام لله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إن ينقض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينقض لامر الله عز وجل فهذا هو الانقياد ولذلك إذا ذكرنا هذا الشرط أضفنا إليه الإنقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، الإنقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، المنافي لترك ذلك، المنافي لترك ذلك، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة أيلاء إله إلا الله، دلت على أمور وأجبات وأمور أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شروط لا إله إلا الله لتنفع صاحبها وتصح أن ينقاذ لما دلت عليه هذه الكلمة دلت عليه هذه الكلمة ولذلك قال الله تعالى وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا له انقاذوا لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا تنبيه مهم تنبيه مهم فليس المقصود هنا الانقياد الظاهر والباطل وان كان الانقياد الظاهر والباطن علامه على كمال انقياد العبد إذا انقرض العبد ظاهرا وباطنا هذا يسمى كمال الانقياد ظاهر وباطن لكن المقصود هنا أي النوعين هنا في الشروط الانقياد الظاهر والانقياد الباطن الباطن القلب وإن خالفت الجوارح وان خالفت الجوارح. وإلا الغلاه يكفرون من لم يحصل منهم انقياد ظاهر الغلاه يقولون بكفر من لم يكن معه انقياد ظاهر ولذلك يكفرون بالكبائر وبترك الأوامر الشرعية ونحو ذلك والصحيح أن الانقياد المقصود هنا الذي هو شرط في صحة الإيمان الذي هو شرط في صحة الإيمان انقياد الإش الباطن الانقياد الباط. وإلا الانقياد الظاهر قد يخالف فيه العبد وإذا خالف العبد فيه سمي عاصيا سمي فاسقا لكن لا يسمى كافرا أما الانقياد الباطن تركه وزال من أصله لم يبقى أصل انقياد عنده كفر لكن قد يكون هناك انقياد باطن ليس هو الانقياد للواجب الانقياد والمستحب لكن موجود أصل الانقياد موجود أصل الانقياد وإن ضعف وإن ضعف لكن هذا الانقياد الباطن لو زال زال معه الإيمان أما أعمال الجوارح فإنها ربما لا تنقاد الجوارح لا ينقاد الإنسان في الظاهر ليس هذا معنى أنه يكفر ليس هذا معنى أنه يكفر فهو فاسق في فعله هذا أنه ليس عنده انقياد لأوامر الله عز وجل في جوارحه، وإن كان علماء أهل السنة عندهم خلاف في أركان أربعة هي التي فيها الكلام في مسألة الجوارح الظهر نتركها الأول ونضرب مثال يوضح هذا التنبيه وهو أن المقصود هنا بشرط الانقياد الذي هو من شروط لا إله إلا الله الانقياد الباطني ويقوم معه الانقياد الظاهر هذا كما الانقياد لكن الذي به يضيع الإيمان ويزول الإيمان لو لم يكن هناك انقياد باطن مثال آدم عليه السلام وإبليس كلاهما عصى الله عز وجل أليس كذلك؟ آدم عليه السلام لما عصى الله عز وجل هل كفر؟ إبليس لما عصى الله عز وجل هل كفر؟ أي نعم مع أن الاثنين يشتركان في العلم والمعرفة والتصديق يعني آدم عليه السلام يعلم أن الله لا إله إلا هو ويعرف ذلك ومصدق بذلك وإبليس يعلم أنه لا إله إلا الله ومصدق بذلك ويعرف ذلك لماذا هذا كفر لما عصى ولماذا هذا لم يكفر لما عصى لأن آدم لما عصى عصى بجوارحه ولم يكن معه فقدان الانقياد القلب وإن كانت الجوارح فقدت الانقياد في وقت من الأوقات لما نهي عن الأكل من الشجره أكل من الشجره مع اقرار آدم بأن هذه معصية لله عز وجل أما إبليس فإنه مع إقراره مع معرفته وعلمه وتصديقه إلا أنه لما عصى عصى كبرا فترك الإنقياد ترك لانقياد الباطن وعصى ربه واستكبر على ربه سبحانه وتعالى ولذلك كفر ولذلك إذا زال الانقياد الباطني كفر صاحبه أما لو بقي الانقياد الباطني وعصت الجوارح الظاهرة فلا يقال بكفره وإنما يقال هذا عاصي هذا فاسق إلا ما كان من خلاف بين علماء أهل السنة في الأركان الأربعة في الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والزكاء والحج والصيام الأركان الأربعة دي في خلاف بين أهل السنة فيها في تركي الإنقياد الظاهر لها في خلاف وده خلاف موجود بن والراجح أن من تركها ومعه انقياد قلبي أنه لا يكفر أن من تركها وكان معه انقياد قلبي فلا يكفر ومعنى ذلك أنه مع انقياد قلبي يعني, ماذا؟ يعني مقر بهذه الأركان غير جاحد لها يعلم أنه عاصيا لله عز وجل بتركها فهذا على الراجح من أقوال علماء أهل السنة لا يكفر وإن كان هناك من قال بكفره كالإمام أحمد بعض من قال بذلك قالوا أن تارك الصلاة تكاسلا كافر خارج من الملة لأنه ترك ما أمر الله عز وجل به من الأعمال الظاهرة وكذلك تارك الحج مع القدرة كذلك مانع الزكاة مع القدرة كذلك آآ آآ آآ عدم الصيام معه القدرة وعدم العذر هذه الأركان أربعة فيها خلاف إنما كل الأعمال الظاهرة الأخرى لا خلاف بين أهل السنة في أن المسلم إذا كان في قلبه انقياد وإقرار بهذه الأعمال وإن تركها فلا يكفر ولذلك هذا يقوله أهل الغلو من دعاة التكفير ومن تأثر بهم وربما خرج في زماننا بعض المبتدعين الذين يشوشون على طلبة العلم خصوصا وتسمع بقى في الكلام عجيب وكلام غريب من شأنه انه يلخبط الناس تارك جنس العمل ومش تارك جنس العمل مش عارف ايه كلام اصلا محدث من شأنه ان يجعل اضطرابا فيه نفوس الناس وعقائدهم لكن خلاصة ذلك أن الانقياد الذي وشرط من شروط صحة لا إله إلا الله إنما هو يعنى به الانقياد الباطني وأما الانقياد الظاهر فهذا من الكمال أي من شروط كمال الإيمان الواجب ولذلك قال الشيخ ياسر حفظه الله تعالى في فضل الغني الحمد قال والمقصود بالانقياد الذي هو شرط في أصل الإيمان انقياد القلب وهو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل وإذا قصر في الطاعه أو عصى فهو ظالم لنفسه وأما الإنقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان لا في أصل الإيمان وتأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق فآدم عليه السلام عصى ربه وأكل من الشجره ولكنه لم يفقد من قلبه الإنقياد فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحلنا لنكونن من الخاسرين لما ارتكب المعصية ماذا فعل آدم؟ سأل ربه المغفرة ودعا ربه بما يدل على وجود الانقياد في قلبه أينا. وإبليس عصى ورد الأمر على الله تعالى قال لم أكن لاسجد لبشر مع كونه كان مصدقا بالأمر عارفا بوجود الله وربوبيته فكفر بذلك الاباء والرب لانتفاء الانقياد الباطن لأن الرد ذا ينافي الانقياد الباطن أينا. واستحلال المعصيه أنه آدم إبليس لعنه الله كان يرى أن هذا يحل له أنه لا لادم لآدم لا يحل له بخلاف آدم عليه السلام آدم لما قيل له أن هذه معصية أقر بأنها معصية وطلب المغفرة أما إبليس فرأى أنها ليست معصية أنه لا يزجد لآدم لا ليست معصية أنا لا أزجد له مع أن الله أمره وقال لا أسجد لبشن خلقته من طين فاستكبر على أمر الله ورد أمر الله تعالى فقد الإنقياد أي نعم. ولذلك فمعصية آدم لم تكن كفرا ومعصية إبليس كانت كفرا فتنبه لهذا الفرق ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك أن من انتفى عنه الإنقياد الظاهر مع بقاء الإنقياد الباطن لا يكفر أن من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر إلا ما كان من اختلافهم في تكفير تارك الصلاة تكاسلا وكذا الصوم والزكاة والحج وإن كان الراجح هو, هو قول الجمهور أنه لا يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه الحديث ده في الحقيقة بيرد على الغلاو بعد التكفير ومن تأثر بكلامه هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجن بغير عمل عملوه ولا خير قدموه المقصود هنا الأعمال الظاهرة بغير عمل عملوه من الأعمال الظاهرة إنما الأعمال الباطنة كلها شرط في صحة الإيمان أي عمل من الأعمال الباطنه يزول يزول معه الإيمان أي نعم أما المقصود بالحديث فهو الأعمال الظاهرة لأنه وان تركها فهو منقاد لأمر الله اعتقادا مقر ببعصيته ومقر بخطئه في ذلك أي نعم. أما الشرط التالي وهو القبول قال ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة مش. القبول قال ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها قال احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون فإلى قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارقوا آلهتنا لشاعر مجنون هؤلاء ما قبلوا هذه الكلمة ولذلك من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها في الاخره قبول ما دلت عليه هذه الكلمة قبول الكلمة وما دلت عليه أما الكفار فإنهم لم يقبلوا هذه الكلمة ولم يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة والذي لا يقبل هذه الكلمة ولم ينتفع بها فهذا كافر بالله عز وجل هذا خاسر ولذلك من شروط لا إله إلا الله القبول أن يقبل هذه الكلمة يقبلها بمثال لو أنه قالها مثلا بلسانه ولكن لا يقبلها كحال المنافقين قالوها بألسنتهم لكنهم ما قبلوها فضلا عن انهم من قادوا إليها ونحو ذلك ما قبلوها ولذلك كانوا اذا سمعوا لا اله الا الله تشمئز نفوسهم كذلك الكفار المشركون ما قبلوها لأنهم كانوا يرون عباده غير الله عز وجل مع الله ولذلك شرط في صحه هذه الكلمه لا اله الا الله تنفع صاحبها في الاخره أن يقبل هذه الكلمة بمعناها وبما اقتضته هذه الكلمة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن قبل هذه الكلمة ومن لم يقبلها ومن قبل الخير عموما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يقبل هذا الخير قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أي المطر الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقيّ قبلة الماء، فأنبتت الكلّ والعشب الكثير. كان من هذه الأرض أنواع الأرض كان منها نوع نقية قبلة الماء، أرض نقيّ أرض زراعية، أرض زراعية قبلت الماء أخذت الماء وجعلته في بطنها قبلة الماء، فأنبتت الكلّ والعشب الكثير. الماء هي تفّعده به. وبالتالي أنبتت العشب الكثير هذا مثال الذي انتفع به لا إله إلا الله إنها لما جاءها جاءه بها الرسول صلى الله عليه وسلم انتفع بها وأقامها وكان هذا النفع له ولغيره قال وكان منها أجاده أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا أوصقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى قال وكان منها أجادب أجادب غير الأرض الأولى الأرض الأولى تأخذ الماء وتحتفظ به وتخرج بعد ذلك هذا مثل الذي يعني يعلم العلم والهدى فينتفع به وينفع غيره هذه الأرض نوع من من انتفع لكنها أدنى من التي قبلها أجادب فهي أمسكت الماء أي الماء فيها اي نعم فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا هي ما زرعت لكن غيرها انتفع منها انتفع منها مثل الارض الجدبه لما يجي الناس ياخذوا منها ماء المطر وينتفعوا به لكن هي ما انتفعت هي او بمعنى صح ما حصل لها النفع مثل الاولى نعم. واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماءا ولا تنبت كلأ أن أرض لا تحتفظ الماء الماء ينزل يجري منها لا تحتفظ الماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل ما لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به مجمل هذا الحديث. أن من جاءه الهدى وانتفع به هو الذي قبل أما الذي لم ينتفع به فهو الذي لم يقبل كذلك الكافر والعياذ بالله والمنافق جاءته لا إله إلا الله جاءه الرسل بها فلم يقبلها ولذلك لا ينفعه وإن نطقها أي المنافق في الدنيا لا ينفعه والكافر الذي ردها سيحاسب على ذلك يوم القيامه وأما الشرط الذي بعده وهو الإخلاص قال ما دليل الإخلاص من الكتاب والسنة قال قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولذلك هذه الشروط التي بين أيدينا هي كما عبر بعض علماء السلف هي أسنان المفتاح هي أسنان المفتاح لما احتج عليه بعض المرجئة وقالوا أليس قال لا إله إلا الله وأليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال نعم وإن لكل مفتاح أسنان كل مفتاح له أسنان وإلا لو انك جئت بمفتاح مصمت لا أسنان له لا يسمى مفتاحا ولذلك هذه أسنان المفتاح أي نعم فالإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله ولذلك فالإخلاص معناه فصفية العمل بصالح النيه عن جميع شوائب الشرك وأن يكون لله وحده ف الذي قال لا إله إلا الله وعالم معناها وقابلها وانقاد لها من الممكن أن يقع في الشرك من باب عدم الإخلاص عدم الإخلاص فيصرف عمله لغير الله فيقع في الشرك وذلك من شروط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها يوم القيامة الإخلاص وإلا فإنه سيقال لقارئ للقرآن ولمجاهد ولمنفق يقال لهم يوم القيامة كذبتم إنكم فعلتم ليقال قارئ جواد مجاهد كذبوا في ذلك لماذا لأنهم ما جعلوا ذلك لله ولذلك من شروط لا إله إلا الله لتنفع صاحبه الاخلاص أيضا الشرط التالي قال الصدق ما دليل الصدق من الكتاب والسنة ما دليل الصدق من الكتاب والسنة والصدق هو أن يصدق الإنسان من قلبه فإنه إذا نطق هذه الكلمة نطق هذه الكلمة لا إله إلا الله نطقها صادقا من قلبه نطقها يصاحبها عمل قلبي اسمه الصدق يقولها صادق وإلا المنافق يقولها كاذب ولياذب الله أما المؤمن يقولها صادق من قلبه أي نعم قال الله تعالى الف لام ميم أحسب الناس ان يتركوا اي يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمنه الكاذeles الصدق شرط في صحة الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار صدقا من قلبه وإلا المنافقون قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم ما قالوها صدقا من قلوبهم ولذلك ما نفعتهم، ولن تنفعهم يوم القيامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله أي الأعرابي قال والله لا أزيل عليها ولا أنقص منها شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق يعني هذه الأعمال كافية التي قال أنا لا ازيد عليه لكن بشرط ان يصدق فيها فالصدق شرط من شروط لا الا الله لتنفع صاحبها في الأخيرة أما إن قالها كاذبا فربما نفعته في الدنيا لكن لا تنفعه في الآخرة الشرط الأخير قال المحبة قال ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينهم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يبقى شرط أهل الإيمان أو شرط صحة الإيمان ليثبت لمن نطق لا إله إلا الله الإيمان أن يكون مع هذا الإيمان عمل قلبي اسمه المحبه وهو أن يحب الله ويحب ما يحبه الله عز وجل يحب هذه الكلمة الشهادة ويحب ما دلت عليه, ويحب ما دلت عليه فيحب المؤمنين لأن الله يحب المؤمنين يحب السرائع لأن الله أمر بها يحب ما دلت عليه الكلمة على أي صورة وعلى أي حال وإن أبغض شيئا مما دلت عليه هذه الكلمة كان ذلك قابحا في إيمانه وربما لا يزول بجهله لكنه لو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه وعدم جهله زال عنه الإيمان وإن ادعى أنه يحب الله فالمشركون كانوا يدعون أنهم يحبون الله لكنهم أبغضوا ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله أو أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بهذه الشهادة فالمحبة تقتدي محبة الله محبة هذه الكلمة محبة ما دلت عليه هذه الكلمة ولذلك المجرمون الذين يقدحون في الشراع الإسلامية مثلا هؤلاء مقدوح في هذا الشرط عندهم على الأقل اللي يدعي المحبة لله ويقول أنا مسلم لا يجوز له أن يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شرع الله عز وجل لحجاب ولا لحية ولا انقاب ولا غير ولا لا يجوز له أن يبغى ذلك وإن كان يعني ربما يكون مع بعضهم جهل وتأويل وشهوة ولياذ بالله وضف دين وإيمان لا يعني لا يشترط أن الإنسان إذا أبغى شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مع ذلك إثبات الكفر في حقه لا بل لابد من النظر وإلا فقد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 بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره, كما يكره أن يقذف في النار ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وقال منها قال أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا شرط في صحة هذه الكلمة لا إله إلا الله أن يكون معها عمل قلبي اسمه المحبة وكما ذكرنا المحبة لله ولرسوله ولما دلت, عليه ولما دلت عليه هذه الكلمة ولما جاءت به هذه الكلمة وهذه الشروط الذي كراها المصنف وكما ذكرنا في بداية الحديث فإنها ليست محصورة في هذه الشروط وإلا فكل أعمال القلوب شروط في صحة لا إله إلا الله انتبه لهذه المسألة مسألة مهمة جدا كل أعمال القلوب شروط في صحة لا إله إلا الله ولذلك فينضاف إلى ذلك كل أعمال القلوب توكل محبة وإنابة وخشع ورجع وغير ذلك كل أعمال القلوب كلها تدخل في شروط لا إله إلا الله مع التنبيهات التي ذكرناها في أثناء الحديث نقف على هذا القدر